على قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسلد فيها ويسلد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ذكرنا أن الملائكة عليهم السلام سأل الله عز وجل هل يجعل فيها خليفة تكون فمن سبقهم من الفساد وسفك الدماء فبين الله عز وجل لهم أنه يعلم ما لا يعلمون وأنه, لا وأنه سيجعل فيها من تقتل الحكمة إيجاده فقال إني أعلم ما لا تعلمون في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل وأنه يقول القول بصوت مسمون وحروف متتالية لأن هذا هو الكلام المعروف في اللغة العربية التي نزل بها في القرآن الكريم وعلى هذا جرى السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة بأن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بفروف متتالية وأن وأنه يقول كذلك قولا بحروف ومتتادعة وصوت مسموع والذلة على ذلك كثيرة جدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة عمالة الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بإضافة ربوبيته تعالى إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال وإذ قال ربك للملائكة والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر وأتم وذلك أن الربوبية الله تعالى عامة وخاصة العامة الشاملة لجميع الخلق المقتضية للملك والتدبير تدبير شؤون الخلق عموما مثل قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواث الخناس الذي وسوس في سلو الناس من الجنة والناس فقل قل أعوذ برب الناس عموما والآلاث في هذا كثير وأما الربوضية الخاصة فهي التي يضيفها الله عز وجل إلى سادات البشر كالأنبياء ونحوهن ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثباث الملائكة من قوله قال ربك من الملائكة وأن الملائكة لهم عقول وفهوم يتكلمون ويحوون فإن الله قال لهم إني جاء الله خليفة قالوا أتجعل فيها وفي هذا إبطال لقول من قال إن الملائكة عبارة عن القوى الخيرية أو الخيرة وليست إجساما تتكلم أو تسمع فإن هذا قول باطل يرده كتاب والسنة وإجماع الأمة ومن فوائد الآيس الكريمة إثبات إثبات وقيام الأفعال بالله عز وجل لقوله إني جاعل في العرب الخليفة فإن الجعل يقتضي إيجادا بعد عدم وهو كذلك والله عز وجل موصوف بالصفات بالصفات الذات اللازمة لذاته وبالصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وحكمته هذا هو مذهب السلف وأئمة الأمة ومفائد هذه الآية الإشارة إلى أن للأرض حمارا قد لآدم وذريته تقوله إني جارم في الأرض خليفة أي يخلفون من سبقهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحليفة السادقة أن الأمم السادقين على آدم وذريته كان فيه من الشر والفساد وسفك الدماء مقترى أن تسأل الملائكة ربها عز وجل هل سيجعل فيه في هذه الخليفة من نكون كمن سبقهم لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الدماء ولهذا خصها الله تعالى بالذكر خصها الملائكة بالذكر في قولهم من يفسد فيها واسفك الدماء وإلا فمن المعلوم أن سفك الدماء من الفساد في الأرض لكن لما عطف على العام وهو خاص تل ذلك على أهميته وأنه من أعظم الفساد في الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد شغلوا أوقاتهم بتسبيح الله وتقديسه وتسبيح الله معناه تنزيهه عن كل عيب ونقص فهو سبحانه وتعالى منزه عن العيوب والنقائس سواء كان النقص في صفة كماله أو كان النقص نقصا مستقلا وكذلك نقول في العيوب فينزه الله تعالى أن يوصف أو فينزه الله تعالى عن الوصف بالعجز والجهل والعمى والموت وما أشبه ذلك من الصفات الناقصة وتنزه صفاته الكاملة أن يلحقها شيء من النقص، ولهذا قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام وما نسنا من لغوب، فمع خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه النبضة القصيرة، لم يلحقه عز وجل لغوب والتعب والإعياء، وينزه عز وجل عن مسابحة المخلوقين. لأن مشابهة الناقص نقص قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء مشابهة المخلوقين والنقص المجرد والنقص في صفات كماله وقومهم الملائكة نقدس لك ولم يقولوا نقدسك من أجل أن نعم يستفاد منه إخلاص الملائكة لله عز وجل فإن اللام هنا للاختصاص وإلا فإن الفعل يتعدى نفسه لكن عد باللام إشارة إلى إخلاص وأن التقييس خالص لله تعالى وحده ومن فوائد الآيات الكريمة بيان كمال علم الله بقوله إني أعلم ما لا تعلم ومن فوائدها إثبات التفويض في صفات الله حيث قال أعلم ما لا تعلمون وفي ذلك رد على من إذا مروا على امتها هذه الآية التي فيها اسم تفضيل حول اسم التفضيل إلى اسم فاعل وقالوا أعلن أي عالم فإن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا تليل وفي نفس الوقت وتنقيص من المعنى. لأ لأن أ لأن أفعل التفصيل يمنع المشاركة في الكمال، لكن النسم الفاعل لا يمنع المشاركة في الوصف بل ولا يمنع المساوات أيضا والمناقبة. وفي هذا تدين على نفع المخلوق. وعلى هذا فإذا أشكل عليك شيء فكل علمه إلى من هو بكل شيء عليم وهو الله عز وجل واسأل الله أن يعلّمك ما لا تعلم وقل رب زدني علم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.